أعوذ بالله من الشيطان الغجيب بخلاه الرحمن الرحيم the uh -huh. ترجمة نانسي قنقر ولقد تغفر لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يغفر الذُّنُوبَ ah uh -huh. لفضيله فيها <تصفيق> قد يا من قبضكم I a odan mang roi الله قد الله اكبر من اكبر الله اكبر فقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تعالون ده <تصفيق> امم كنتم تمنعين المنطلين قبل أن تلقاه فقد رأيتموه فقد رأيتموه قُلْ إِنَّ لَا قَدْ خَلَقَ لَهُ قَوَرَجَ هل تمنون الموت من قبل هل تلقون قد رايتموه وهل تنظرون وما محمد إِلَّا ربنا باب هو في الشات علي ما على اغضيك ومن الليل بقى غطي بيطل يجد الله الشاكرين. وما كان لنفس ان تموت الا باذن La uh -huh. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أولا yeah right. اذ نفسك عليهم حَتَّى <تصفيق> ينا به الأوضاع المُتذاع. كَبَالِ <سؤال> الذي <تصفيق> لا You <laughs> Oh! كل يجري لأجل متم ذلكم <تصفيق> الله ربكم له الملك Yeah. Right.